ان النمتقينا في جنات نعيم امين ما ga ah. يا حاج ايوه هيقولها هيقولها حاضر كابتن المعد دي طب هي بالجزيل اللي جده النبي الله هيقولها بس بالصوت من حاج يا حاج ايش مع عارف مين يا حاج صلوا على النبي المد تقينا فينا تيعون الله يا حلو يا الله عليك يا ملك القراء والله الله اخي دينا ما اعطى امه I need it. شيخ المشايخ نبدا من الاول لا في الامر ايات الليل مكنين يا ياسين اه الواحد بقى مفيش غيره لا في ان فصد مثلا ان الله افلا تنصير ربنا يخليك ويديك الصحه ودوامك يا, يا رب وهب يا الله, الله يا La mən